جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 لَبِسَ سُلْطَانٌ مُبِينٌ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عباده. وَمَا وما كان لنا أن نأتيكم إِلَّا بِإِذْنِ بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 125. وما لنا عَلَى لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت.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 إِنَّكَ كَفَرْتَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 126. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام 127. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أأَصْلُهَاَ بِتُ وَقَرْهَا فيِ السَّمَاء تُؤْت أُكُهَا كُ حل بِإِابْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِب اللهَّهُ الْأَمثَال لَِّ سِلَ عَهُم يتَذَكَّرُ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 ألَْ تَرَرائِلَ الذيينَ بَددلَّلُ نِعمتَ اللهَّ كُفْرَو وَحَنُّ قَوْمَهُم دَرَ الْ البَوض جَهَنَّ مَا يَصْلَونهَا وَبِسَ الْقَر وَجَالُ لِلهِ أَدَادَ لضِلّ عَ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل آمَنُوا الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم.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 114. وسخر لكم الأنهار لَكُمُ وسخر لكم الشمس والخمر ذائبين 116. وسخر لكم الليل والنهار 117. وآتاكم من كل ما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 رَبِّ إِنَّهُمْ ضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أسكنت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 لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخذنا الى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 112. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 113. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 114. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله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 قَرْنِينٌ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألباب.